بترله ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأنى إذا مر فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أنان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا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 نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي جنتي